ليجازيهم على ما قدم هذه الآية الكريمه تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم وبدوره تصبير لكل الدعاه الذين يؤدون الواجب الذي عليه في الدعوة إلى الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون أي الذين يسمعون ويستمعون لأجل أن يتفهموا ويعملوا ثم جاءت والي الاستئناف في إتاء جملة جديدة لها تعلق والموت هذا مبتدأ وليس معطوف على ما قبله والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيه إشارة على أن الذي لا يستجيب للوحي هو ميت القلب فربنا جل جلاله قد جعل الوحي حياة للقلوب قال تعالى وَكَذَلِكَ اوحينا اليك رُوحًا من أَمْرِنَا فالوحي حياة للقلوب يحييها حياة أبدية سرمديه فهؤلاء الذين لا يسمعون ولا يستجيبون أو الذين لا يستمعون أصلا حكمهم حكم الأموات، لأنهم لم يحيوا قلوبهم بطاعة الله تعالى، فربنا يبعثهم يوم القيامة ويرجعون إليه فيحاسبهم على تقصيرهم، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان هل لا أنزل على محمد آية خالقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به قل أيها الرسول إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون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 الا اثبتناه والجميع علمهم عند الله تعالى ثم إلى ربهم وحده يوم القيامه يجمعون لفصل القضاء فيجازي كل بما يستحقه طبعا هكذا فسر الاخوه في مركز تفسير جزاهم الله خيرا هذه الايه وفي ذلك قصور في هذه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثار أن الله سبحانه قد جعل الحساب والجزاء والقصاص فيما بينها يوم القيامة فإذا كانت هذه الحيوانات يقتص منها كما جاء في الخبر الصحيح فما بالك بالإنسان الذي قد سخر له ما في السماء وما في الأرض ففيها إشارة إلى علم الله وفيها تحذير للإنسان من أن عمله محاسب عليه محصن عليه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثال في الحساب والجزاء والرزق والقصص ما فرطنا في الكتاب من شيء أي كل شيء معلوم عند الله تعالى ثم إلى ربه محر في فيجازيهم فإذا كانوا يجازون وهم دواب فما بالك الانسان الذي سخر له ما سخر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 ولقد بعثنا إلى أمم من قبل باعتبار أن هذه السنة من السنن الإلهية رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاؤوهم فعاقبناهم بالشدائد كالفقر ومما يضر بأدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له إذا الضراع إلى الله أمر لا بد منه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 ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وأغنائهم بعد الفقر وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة فإذاهم هم متحيرون يائسون مما يأمل أسأل الله العافية السلام من فوائد الآيات أولا تشبيه الكفار بالمكتب لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقبوله الحق واتباعه للهداية واتباعه طريق الهداية من حكمة الله تعالى في الابتلاء انزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردهم إلى ربهم وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم نسأل الله تعالى أن يجعل ما بأيدينا من النعم سببا وسبيلا لنيل رحمة الله تعالى ورضاه. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته